في سورة الأنبياء إلى قوله جل في علا وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخر فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يرقدوا لا ترقدوا وارجعوا إلى ما اترفتم فيه وما ساكينكم لعلكم تسألون قالوا يا ويلنا إن كنا ظالمين فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيداً خامدين وما خلقنا السماء والأرض وما بينهم ألعبين لو أردنا أن نتخذ له وأن نتخذ له من أدن كنا فاعلي بل نغذبوا الحق على الباطئ فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل بما تصفوا وقفنا عند هذه وبينا بأن الله جلالفعلاء كتب أن يظهر الحق فأصحاب الحق لحصرة عليهم ولا هم ولا غم يصيبهم فمن كان على الحق حقا فليعلم أنه ظاهر بإذن الله جل فعلا لا محال وكلما كان الضغط على الحق أهل الحق فإنهم يعلون إلى السماء وقد كتب الله جل فعلا لأغلبن أن أنا ورسلي وإن الله جل فعلا المغلبة جعلها لأهل الدين وأهل التقوى فجعل الحق على أهل السنتين وأظهر الحق على أيديهم ولذلك قال بما نغلب الحق على الباطل ولذلك علماؤنا يقولون بان الباطل لا يكون زهوقا فلكن لكن من سنن الكونيه من السنن الكونيه أن يظهر الحق من السنن الكونيه أن يظهر الحق وبعده يظهر الباطل ومن السنن الكونيه أن يظهر الحق اسف من السنن الكونيه أن يظهر الباطل ليظهر بعد ذلك الحق فيدمج كما قال الله جلت وعلا وجاء الحق ز... و... جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان, كان زهوقا صحيح. وكما قلت أنه لا ترى للب... للباطل نفسا ولا ترى للباطل سولة إلا الأيام التي... التي هي دول والله جلت وعلا جعل الأيام دولا الشيخ دارس بس بس ساعة شواء لكن من حكمه الائده سعاده علاء أن تكون, أه أه أن تكون بعض الايام للباطل واهل الباطل دكتور احماد دكتور احماد متخذه عليكم السلام ورحمه وقال الله تعالى وتلك الايام نداولها بين الناس فاياك ان على, إن على الباطل امامك انت ظننت بالله ظن واياك ان تكذب عليك اهل الباطل واهل الزيف والزور انت ظننت بالله ظن ان الله, الله جل وعلا قال طال جاءوك وزذلوا وزذلوا الذل الشديدا عندما قال الله جل وعلا الجاؤكم من فوقكم من اسفل منكم واذاغت الأفصار وغنت قلوب الحناجر قال وتظنون بالله الظنون لاحظوا عشان يختلسوا وتظنون بالله الظنون نعم هنالك بتريا المغنون وزلزلوا زلزالا شديدا لكن ثبتوا وقالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله فلذلك لابد أن تعلم إذا على الباطل فاعلم أن الله جل في أراد ذلك ليعلو الحق فيدمغه وإن تقاع سأل الحق عن نصرة الحق نصره والله نوصره والله مظهره هو دينه والله جل في أحب دينه وأراد نصرته وأراد إظهاره لكنه يصطنع قناسا لذلك ويخلق من يجعله سببا في نصرة الدين أرأيتم الفاروق كيف كان قبل الإسلام وكيف كان بعد الإسلام كيف جعله الله فاروقا كيف جعله الله يوافق القرآن في غير مموضع من كتاب الله جل في علا إن الله يصطنع للحق رجالا ولنصرة الدين رجالا كما قال ابن سرين وغير ابن سرين قال يا له من دين أن له رجال اللهم اجعلنا رجالا يا رب العالمين لا. بل نقذفه بالحق على الباطل أن تنظر أيضا في قول بل نقذفه بالحق قاذفات الحق تهدم وتهدئ حصون الباطل لا تبقى على قوائمها بحال من الأحوال على تخوف يأخذهم ربهم جل في علام بل نقذفه بالحق وهذه دلالة كما قلنا أن للحق قوة لا يستطيع أن يأخذ أمامك أحد والله تجرب ومجربة يعني كلما خلفك مخالف وقال تعال نجس على طولة العلم وننظر في الشرق هو الحاكم والفاصل بيننا قال الله قال الرسول لا يستطيعون ورب لا يستطيعون سواء كان حائدا أو كان ضاللا أو كان حتى من أهل الخير لكن لكنه اتبع هوا أو اشتهد فأخطأ لكنه تمسك بما هو عليه لا يستطيع أن يقف لا يستطيع أن يجلس وأنت بكل أدب جم تقول نتحاور والشرق يحكم والعلم قال الله قال الرسول ما في ما تراه حتى ولو سبقك بأعوام كثيرة وهذا فضل الله يتي ما يشاء طالبا نقذفه قوية أدلة الحق قوية دامغة بل نقذفه الحق على الباطل فيدمغه ولذلك أقول دائما من تصدر للناس على غير علم أفسد وضل وأضل يظهر, يظهر ضعفه ويظهر ضعف ما يحمل ويكون فتنة فلا بد أن يتقوى ولابد أن يتأهل لذلك وظلمه من صدره قبل أن يؤهله لذلك طرأ في المتقدمين ما كان أحد منهم قد يجلس لتعليم الناس أو للفتوى حتى يشهد له علماؤه الذين درت على أيديه أنت أنت أنت أنت ويقدمونه وهذا إنصاف وكم وكم تفوق التلميذ على شيخه كم وكم تفوق التلميذ على شيخه طالبا لنقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر. ولكم الويل مما مما تصفون ولكم الويل يوم القيامة مما تصفون الذي وصفوه من الذي وصفوه فلهم الوئل منه وصفوا الله بالولد واتخاذ المرأة وجعل الملائكة بنات الله بنات الله بذلك قال الله جل جل في علاء لو كان فيهم آلهة إلا الله لفسدت وقال الله جل على لو أردنا أن نتخذ له وأن نتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين إن كنا فاعلين بل بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو ساهق ولكم الويل مما تصفون قال ولو, ولو من في السماوات والأرض الآن الآن أيضا في السياق ردا على, على الافتراءات والكذبات التي كذبوا بها على ربهم جل في علا فإن الله لم يتخذ ولدا هو الواحد الأحد الفرد الصمد لتزلت السماوات والأراضي بنسبة الولد لرب العالمين وقالوا اتخذ الرحمن ولدا لقد لئتم شيئا إدى تكاد السماوات أتبطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أن دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن أن يتخذ ونداه إن كل من في السماوات والأرض إلا آثم الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا بل بالحق على الباطل بأدماغه فإذا وزائق ولكم الويد من التصبون وله ردا عليه كل هؤلاء عبيد لله لقد أحصاهم وعدهم عدى وكلهم آتيه يوم القيامة فردا وله من في السماوات والأرض من في السماوات من الملكة خلقهم من خلق الله يجنفع له عددهم لا ينحصر سبعون ألفا بيت المعمول في كل يوم وليلة يطوفون لا يرجعون له مرة ثانية وله من في السماوات والأرض ومن عنده ومن عنده ومن عنده يستدل, يستدل بها على أمر في العقيدة مهم ما هو ومن عنده من بيت ومن عنده استدرون بها على بها على لا ومن عنده لا يستكبرون عن عبادتي ولا استحسلون وما عنده الملائكه الملائكه تعبدون الله ترفعونه لا تكفرون عن عبادة الله اعوذ بالله ولا استحسلون لا يفترون هم ليل نهار صباح مساء تلهمون التسبيح كما تلهمون انتم النفس قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أفطت السماء وحق لها أنطأت أمن موضعين يصبع إلا هو ملك راكع أو سالد فلله, فلله ملائكة يتعبدون لله في لا يفطلون يسدحون يصلون ركعا سجودا يطوفون كما قلنا سبعون في كل يوم وليلة يدخلون البيت المعمور يطوفون لا يرجعون إلا لا يرجعون أي مرة ثانية قال وله من في السماوات والأرض ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستخسرون لا يفترون ولا يتكبرون هم عباد الله الذين سألوها وصفهم وصفا عظيما كراما قال الله تعالى قال لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون ما في لا يستحسرون قال علمون لا يرجعون وقيل لا ينقطعون وقيل لا يملون وال... وهذه التفسيرات الثلاثة والأخوال الثلاثة لا خلفة بينها فهم لا يرجعون، لا يرجعون عما هم فيه أو لا يرجعون عما كانوا يفعلون لا ينقطعون فهم يستمرون لا يملون، دلهمون التسبيح كما دلهمون النفس قال يسبحون الليلة والنهار لا يفكرون يسبحون الليلة والنهار وذكر التسبيح فإن التسبيح هنا على ظاهره بالذكر وأيضا التسبيح يكون بالصلاة والتسبيح يكون أيضا بالصلاة كما قال الله تعالى الحمد لله بل قبل درع غروبها على صلاة العصر وصلاة الفكر ويصبح ان في الصبح وعلى ظهري بالذكر فهم يلهمون التسبيح الذكر لا يقطرون لا يملون لا يغفون فهم عباد لله جل وتعالى خلقهم الله لعبادته نعم هم اشرف خلق الله يسبحون الليل والنهار لا يفترون هم اتخذوا الاله اتم الارض هذا انكار هذا استفهام في التقريع والتوبيخ والإنكار فهذا استفهام إنكاري في التقريع والتوبيخ لهؤلاء الذين اتخذوا من دون الله آلهة وأشراكم على الله خيره سبحانه وجل تعالى قال الله أم اتخذوا آلهة من الأرض؟ هم ينشرون. ينشرون وهذا كما قلنا الإنكار اتخذوا أصناما لا تنفع ولا تدر قال, قال الله تعالى أم اتخذوا آلية من الأرض سواء كانت ذهبا أو فضة أو حجارة أو خشبا اتخذوا آلية لا تنفع ولا تدر لا ترى لا تسمع لا تتكلم لا تنفع لا تدر طالهم ينشرون يعني الاليها ينشرون ما معنى ينشرون يعني يحيون الموتى فالله جل في علاقة يقول اتخذتم الالية هل يستطيعون نشرككم بعد موتكم والله على, على ذلك قدير كما في قصة أصحاب الكهف وكما في قصة أصحاب البقرة فقلنا ضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم آياته فالله ينكر عليهم كيف تتخذون أصناماً لا تنفع ولا تذر لا تحي ولا تميت لا تؤتي ولا تمنع لا ترزق لا تستديم الطعاء بل لا تسمع كيف تعبدون من دون الله جل في علاء لا تنفع ولا تذر وكان هذا تقريعاً وتعبيخاً له والاستفاء من إنكاري أوقع في النفوس أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون وطبعاً أيضاً في قوله من تخذ ألية من الأرض دلالة على أن الله في السماء دلالة على أن الله في السماء ولذلك لما دخل أبو عمران بن حصي كان الحديث عفلة في السنة دخل وعمران يقول له تسمع من رسول الله فقال له يا حصي كم تعبد قال سبعة قال سبعة ستة في الأرض وواحد في السماء سبحان رب العظيم ما خبيل سبحان الله اللهم أرزقنا التوحيد وكمال التوحيد يا رب العالمين وأمتنا عليه فقال من تجعله لحاجاتك قال الذي في السماء من تجعله لحاجاتك قال الذي في السماء فقال أسلم يا حسين فأسلم فبكى وانكفى ابنه على قدمه يبكي ويقبله ففي قولي أم اتخذوا, أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون والله في السماء كما قال تعالى في السماء قال الرحمن وعرش استوى قال أأمنتم من في السماء يفسر في الأرض فإذا قال أم اتخذوا آلية من الأرض هم ينشرون من بعد الموت ولا أحد يستطيع ذلك إلا الله جل في عاب الله عليهم وقرعهم ووفقهم ثم قال ولو كان, لو كان فيهم آلئة إلا الله فسدف سبحان فسبحان الله رب العاش عما هذا الدليل كما يسمونه هذا الدليل التمانع هذا الدليل هو الدليل التمانع نعم يمتنع أن يكون أكثر من إله يمتنع أن يكون أكثر من إله لو كان في آلهة إلا الله لفسدتها فيمكنع أن يكون أكثر من إله المعنى لابد أن تعلم لو كان فيها أكثر من إله لابد من أمور ولابد من احتمالات احتمال الأول أنهما يتكافآني أو أنهم يتكافؤون لا غالب ولا مغلوب الأصل أن نقول بأنه لو كان فيه مآلها إذن كانت المناسعة نعم الهمة داعية للانفراد الهمة داعية للانفراد قال الله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذن لبتغو إلهي العرش سبيلا فيحدث لاعي صم المغالبة حتى يكون الانفراد فإن حدثت المغالبة فالاحتمال الأول أن يغلب أحدهما فإن غلب فليس برب لأن الرب لأوصفاتك كمان والرب غالب لا مغلوب إبايدا لا الدعاء للشركاء والأنداد فإنت كفاء فلا غالب مغلوب فسدت السماوات والأرض رب الشمس يمشي بالشمس رب القمر يمشي بالقمر رب النجوم يمشي بالنجوم فالكون كله لا يمكن أن يكون على هذا النصب كفت الدنيا بأسلال فلما لم نجد فسادا علمنا أنه واحد وكما أنه رب واحد فلابد أن يكون الإله واحد أنه قال وأنتم ترون الكون ببديع نسقه وأن الله جل في علاه وكونه لا خلل فيه ولا عيد تل على أن الذي خلق وأبدعه هو الوحد الأحد سبحانه جل, جل في علاه لذلك قال فسبحان الله عما عما قال فسبحان الله رب العرش عما أسفل الله التسبيح التقديس والتنزيح ففيها التسبيح والتنزيح والتقديس لله جل في علاه فله صفات الكمال وننفي عنه صفات النفس ولذلك قال فسبحان الله رب العرش العظيم أنا أريد ما في الآيات لما جاء في هذا الله رب العرش العظيم عما يسببه لما عندما يقول سبحانا رب السماوات عن أرض عما يسببه لما قال خفلها لما قال فسبحانا رب العرش العظيم فسبحان رب العرش عما يسببه ولمنسبة هنا جاء ولا تسببه معه لما قال فسبحانا رب العرش وأذكر العرش ولا ميز غير من المخلوقات الله الأجوبة جاءت نعم العرش أراد الله أن يبين لهم لأنه قال لهم من في السماعة ومن في الأرض فبين لهم وأيدا قد قال أن خلق السماعة والأرض أكبر من خلق الناس قال و... و... وعظم منه خلقا هو العرش ويبين لكم أن عظيم الخلق هذا دال على عظيم الربوية دال على الوحدانية دال على استحقاق الوحدانية عظيم العرش دل على عظيم الربوبية دل على استحقاق الإلهية وزيك النبي صلى الله عليه وسلم قال أن السماوات السبع والأرضين السبع بالنسبة للعرش كإبرة في فلات كإبرة في فلات الكرسي بالنسبة للكرسي حلقة في ثلاث سحراء ابن عباس يقول أما الكر... يقول ال... الكرسي موضع القدمين والعرش لا, يعظم... لا يعلم عظم قدر إلا الله يدفعه القوى دي مستمتع قضية الكون التوحيد الكون التوحيد فالدفاع عن التوحيد هو أصل بصول الدفاع عن التوحيد هو أصل بصول زم الكبري فضل السبات على الطاعات فضل السبات على الطاعات من السنة تقيع أهل الكفر من السنة تسريه أحلام أهل الكفر العرض الجدلي لإقناع المخالف حسن العرض الجدلي لإقناع المخالف هذه آل فعدها الخمس لو في أي سئلة ستضلوا ونفرع الصنع أكدون أنه يقال بذلك والجمعين تنكر أن يكون قال بذلك الذي سبت في قولهم كما قال ابن الطيب بفناء نار الموحدين الذي سبت هو الكلام على فناء نار الموحدين نعم السلف يقول دليل تمنع يهتدل من أشعيرها تحيد ربوبية نعم أليس من الأولى أن يكون الدليل قوله ما اتخذ هذا لا يمنع أن يكون دليلا هذا لا يمنع أن يكون دليلا واستدلال الأشعر به لا يمنعنا من به فعن يكون أوضح والتعديد في قول إذا اللي في علاء ما اتخذ, اتخذ, اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا اللي لا بكل إلههم بما خلق ولا على بعضهم على بعض وينضم إليهم أيضا قول الله اللي قُلْ كان كَانَ مَعَهُ كما كَمَا يَقُولُونَ إِذَا لَبْتَغْوِ إِلَا